كان هناك من الله بورين ما يتقول الناس والحق وليس البر هو تأتوا البروت من رويا ولكن بالله من التقى وتطلبوا من